「あなたの手話を ا いてくれて ي ن 「そらを通ってもらうこともある」 إ ِ ن َّ الانسان َْ خلق ُِ هلوعا ً إ ِ ذ َ ا ب َ س َ ه ُ الشر َُّّ جزوعا <وإذا> ًَُ إ ِ ذ َ ا ب َ س َ ه <مزه> ُ الشر َُّّ جزوعا ًَُ و إ ِ ذ َ ا ب َ س َ ه ُ الخير َُْ منوعا <إذا> ًَُ إ ِ ل َّ ا المصلين َُِّْ والذين في أ موسوعه ا ل ه م حق ا ل ن ا ب ل ذ ي ن ي ص د ق و ن ب ي و م ا ل د ي ن و ا ل ذ ي ه 「私たちの声を聞いてみ ه م جنات م ك ر م و ن ف ه النابلسي ل ذ ي ك ف ر و ب ك مفطعين للعلوم ا ا ل م ا ك ل ا م منهم من ي د خ ل جنة ه برب ا ل م ش و ر و ع ه النابلسي د ر ا للعلوم ا نحن ل ا س ل و م ي ه